ارتفاع ملحوظ في نسبة التهديف في دوري عبداللطيف جميل السعودي لهذا الموسم، نجمه السوري عمر السومة اللاعب الذي انشق عن صفوف منتخب سوريا بعد أن حيا جماهير الثورة على الملأ في نهائي غربي آسيا وبدأ مشواره المتألق في الكويت ليكمله اليوم في الأهل السعودي. وشهدت مباراة الدوري الأول تسجيل 231 هدف بمعدل اثنين فاصلة أهداف في كل مباراة. وهو معدل جيد إلى حد كبير ويعتبر هجوم فريق النصر بقيادة محمد السهلاوي أقوى الفرق في مستوى التهديفي برصيد 27 هدف أما أضعف الفرق تسجيلا للأهداف فهو فريق الشعلة برصيد 10 أهداف فقط تصدر قائمة الهدفين النجم السوري عمر السومه برصيد 15 هدف يليه محترف فريق التعاون إيفولا متساويا مع لاعب النصر محمد السهلوي بعشرة أهداف لكل منهما يتبعهم المحترف البرازيلي في فريق نجران سانتوس برصيد ثمانية اهداف ثم مهاجم فريق الشباب نايف هزازي بسبعة أهداف اداء السومة الكبير دفع إدارة ناديه لتمديد عقده يوم أمس بهدف المحافظة على اللاعب الذي بدأت الأنظار تتجه صوبه خصوصا في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها مع الفريق والسومة عبر عن سعادته بتمديد عقده مع ناديه وبالثقه التي حظي بها من الأهلويين كافة مؤكدا أن الأجواء الصحية التي عاشها في النادي ساهمت في تألقه متمنيا أن يوفق في تقديم الأفضل وقيادة فريقه نحو منصات الذهب لإسعاد محبيه مسيرة كروية مليئة بالنجاحات لللاعب الذي لم يتجاوز الخامس والعشرين عاما يتوجها السوريون بفرحهم بكل من يرفع اسم سوريا عاليا لإذاعة نساء سوريا إعداد نور السيغان تقديم عبادة عبد السلام